من عبادكم من عبادكم اي من عبيدكم فزوجوهم اختار بعض قالوا علماء بان الآية على النفس والمراهون زوجوا المغلونه من عبديكم وولدائكم ثم تكلم على الأحرار فقال ان يكون اضطراب منظمه يعني قالوا ان في ايام هذا العام في العبيد والاحرام وان كبر منكم الصالحين من عبادي وقال ان في منكم وقرن معه اباء وصالحين كان المراه ذات المراه التي ليس بمجنه هذا امر اخر هذه المراه مغلونه او ايضا جاءت امراه يعني, يعني بك جاء الرجل المتزوج لا تزوج عن هذه مغبونة فكان كفأ لها فردته هذه امرأة أيضا مغبونة هذه امرأة مغبونة تحتاج إلى من يشدها الى الى الى, الى ان تعقل او تتعقل اسماء بن عثمان كويس تزودت اعظم ثلاثه مذي في الصحابه سعد بن وزيد تزودت جعفر ابي طالب وهذا خير الشباب قال رسول الاسلام جعفر بن ابي طالب انت شبهت خلقي وخلقي وماذا بعد وماذا بعد ماذا بعد انت شبه بخلقي في السلم هذا ارقى ما يكون في الانسان نعم قُتل شهيدا رضى الله عنه وارضاه فتزوج بعده ابو بكر ابو بكر تزوج ابو بكر انتو عارفين ابو بكر خير من طلق عليه الشمس خلاص ما في احد يدانيه ابو بكر رضى الله عنه أرضاه لا ذا احر لا علي لا عمر ما في ابو بكر خير الناس بعد الانبياء المرسلين تزوجته اسماء ذكيه فطن لبيبه ما في ابو بكر تزوجت علبنا بطن ثلاث وكان طبعا هي نفضتهم بمكان لما اشتد الامر بين محمد ابو بكر محمد جابر بن مطر هذا يقول ابي خلوا من ابيك ويقول ابي خلوا من ابينا عايز ان وقف حائرا فقال لها حليلان هذا بغص يعني انظري كيف تخرجين فقالت لابن جعفر ابوك خير شباب وقال اني بك ابوك خير خير, خير قالت ما تركت لنا شيئا ذكر الشباب جابر ما تقدم عليه من شب اذا كان, كان شيخ ابوك يبقى ما تركت لنا ما تركت يعني اقرط بس الذكاء ماذا قال قال ثلاثه إنهم خير يعني أنت خير الناس لما جوت الثالثة يقول أنت جاي مرتب الثالث يبقى, يبقى إذا أنتم خيروا نفسنا أحد يدانيكم فأسكتت الغرض المقصود تزوجت تزوجت لما أم سلمة قالت لنبي سلم عندي أولاد أنا أريد أعيش الأولاد هل أن السلم موافق على ذلك؟ لما قالت إني امرأة كبيرة في السن أنت تزوجت تزوجة صغيرة إني امرأة كبيرة في السن وعندي أولاد فقال لنبي سلم قولوا فصل. قال إن كنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك وكانت الأولاد فهم عليهم قالتوا إني مرأة ما كانت هذه علّة لتمنعها من لتمنع الزواج قال أما أغلق فيها جوابها جعلت فعلا أن يخففها أو, أو, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت زينك طلقة من زينك تزوجها النبي زي صلى الله عليه وسلم فأنتخذ طلقة ضدت طبقها ومساحتها الثلاث جمعه بس صارت لما قال لا انسلم ايه فان فان تحلتي في اذنيني كانوا يخبئها لاسامه شوف يخبئها وامراه مطلقه اهو هو حب رسول الله وبيحب رسول الله فكان يخبئها لاسامه عشان تعرف ان الرجل انا استغرب جدا في لي ان في اخت بعدين باا سؤال طارد ان في راجل شاب يريد يتزوجها هي كانت امراه مطلقه فيعني قامت الدنيا عليه ولم تقعد ايش لعل هذه المره انطلاقها خير النساء والخير فيها وأسامة هذا كان حجب رسول الله من أحب الناس إلى الله وخبأ له الفاطير من تخيص امرأة حسيبة نسيبة جميلة من قريش وجعلها امرأة وهي حتى رفضت أسامة في الأول لأنها جاءت قالت يا رسول الله خطباني معاوية معاوية من؟ ابن الأكابر خطباني معاوية بن أبي سفيان وخطباني أبو جاه من الأنصار واحد مجرين واحد من الأنصار فقالت أن يسلام أما أبو جاه فلا يتقل العصر من علاعة خير وأما فالسعلوخ لا مال له إنكيحي أسامة وقفت قالت من أسامة أسامة وكان أسود أفتصر مسألة أن المرأة تبحث عن رجل لا تبحث عن امرأة مثلها تتلذى في, في جمالها وهذا لا يمنع أن يكون وسيما لا يمنع لكن أقصد المرأة لما تبحث عن رجل أصالفا النبي له شهامة له مرؤة خلوق فيه الدين فقال فقال لان سنبت ينكح اسامه ما بد فغلط سمعته وقطع هي قالت حتى في صح موسى فاض جنا فانبضت به فانضبطت به فانكحوا الان المره التي تعيش خلوه غير زوج في ولا احد يعلم بها الا ذات المسؤلات فلذلك الخلوه انكحه امر ولدينا طلب الوجوب ما ابعده يا ربي ما ابعده وان كان من اممكم والصالحين من عبادكم اي يكون بقراء يغليه الله وينفضي والله واشعان اهو شوف اي يكون البغراء ولذلك فترى ان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يتعلد أحد من الشباب يقول ما عندي ماذا أفعل يعني يعني اعرف وطالب العلم خطب والهام على الرصيف ما يجد طعاما ولا شرابا ولا حتى يجد مأوى هو ترك الدنيا من اجل نطلب العلم فقط ونعم ما كان عنده ما في النوم إلا الرصيف أو حديقة حديقة يقال له فيها حياته عقارب في تقرأ المعاوذات على المسيح حتى يعني تصبح ميتا وخطط وكان عقصيف لكنه مدام المرء نصب بصره للسماء انتهى أمه المسألة حصن, حصن الاعتقاد في رب العباد هذا هو قضية الكبرى حصن الاعتقاد في رب العباد قال يكون مصارع اغنى الله والله اكبر ما تعلمنا الحديث وان كان ضعيفا نستانز به في هذا المجال بان الرجل جاء المسلم اشتكى فقالا لو تزوج قال متزوج فقير قال ذو الثري فبتزوج الثري قالت جاء هذا الامر عليه قال ذو الثري تزوج الثري قالت هذا قالت تزوج الربيع فتزوج الربيع فاشتمل هرف علامه الثلاث وبعد ذلك من اغنى بيوت الانصار ايش تريدون اكثر من ذلك وان النبي صلى الله عليه جاءت المرأة ووهبت نفسها للنبي فصعد النبي النظر فيها وخفت ماذا استقلنا؟ إن صعد النبي النظر فيها وخفت ورفضها في ما ترق له بقى يقولون أنت فين الدين وفين ما دينك يأخذ أن زوج أي واحدة وانت ألمه الله إليش؟ إليش؟ وهذا انتقادات غبية أصلا جاهلة وإذا كان الرجل لا يرق له هذه المرأة إيش اللي فيها؟ المرأة جاءت تتعرض نفسها عرضا تاما تكرم لذلك لكن إن كان وإن كان مروعا أنه لا يردها فإن كان, كان لا يستطيع أن يتحمل ما الذي يفعله فالنبي المرأة وابتا سأله فصعد فيها النظر وخفز ستسكت أدبا ما أرادها جعل رجبك أنا فاطمة فقالت إلا ما أكل لك بها حاجة فزوجني هي. قال التمث قال ما أجد شيئا قال التمث قال لا أجد شيئا قال التمث ولو خاتبا من حديد قال لا أجد إلا إذا فقال إن أعطتها إذا جلست بلا إذاب ما فقال دوجتك على معك من الخرآن والمرأة التي اتزواج جولايبيب عندما جاء دون خاطبا فحسب أنه مئة اختبار لنفسه فلما قال لجولايبيب فقالوا دعنا نتشاور يا رسول الله فصارخت البنت قالت او تردون على رسول الله أمره تزوجت الرجل وقبلته فكانت من أجود يعني بيت في بميتات أنصاء نافقة في سبيل الله جل في أولا إذن يقول الله تعالى أنكف الأيام من عبادكم وإيمائكم إي يكونوا فقراء يغنيهم, يغنيهم الله من فضله إي فقراء هذا على الجميع يكون يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالتمس الغنى في النكاح كما قال عمام الخطاء وورد أيضا عن ابن, ابن مسعود أبيت الله عنه أرضه الالتزام هنا في النكاح وجوب التوب على الانهيما شروط شروط قبول الزوج ان يكون صريحا نجي جي شباب انا اتكلمت بالواد ده قلت له كان كان قال له صح يعني قال له اختلط اه طيب و اتكلمنا اقول لك وانا قلت لك كلمتي لما انت جالنتيني هي في النكاح في التماثل في النكاح نعم او اي شيء اخر على المشافه الاذره حتى ننتقل الى الشاب والذكر وممكن امم هذه المتصافه هنا مذمومه بل هي على على كثر فهيكون الفرض أن الله تفضل عليه بكثرة الأتباع لأن الله تفضل عليه بكثرة الأتباع أحيانا هل تسمع دغط المعلمة تكون غير منتبهة مخلطة وأنا أسكت احتراما للمعلمة ثم أصوب على ذلك نعم نعم أنا فعلتي هو الصحيح جزاك الله خير طيب كتاب المهذب مع ما زال مع كتاب اللقيط